بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّرِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدَ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي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 اهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهيهم قليلا ان لدينا ان كان وجحيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا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 وَإِذْ صَرَفَ هُوَ ثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَقُولُونَ وَآخَرونَ يَضِْبونَ فِي الأرض بتبونَ منِن فَضِ اللهه وَآخَرون وَآخَرونَ يقاتون فيِي سَبين اللههِ فَقَرَأمات ت يَسَّرَمن وَأَقمُ الصَّنات وَآتُ الزَّكاتَ وَقَرض اللهه قَرضًا حَسَن.